Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Tidak ayatul kitab al-hakim Huda wa rahmatan li'l-muhsineen Al-lazim yukimun assalata Wa yuktun azakaat Wahum bil-i akhira Hum yukinu Ulaika ala hudan ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا أولئك لهم عذاب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 yang aman dan beramal saleh, untuk mereka ada surga. Orang-orang yang beriman di dalamnya, خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دار Wa anzalna min al-sama' ima'an fa'abatna fiha min kull zulim kahrib. Haa za khalq Allah, fa بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا نقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لبِنِيهِ وَهُوَ يَعْظُهُ يَا بُنِيَ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لظُلْمٌ عَظِيمٌ Wuṣṣīl al-insān biwaldehi hamalathu ammuhu waḥn ala waḥnu wa fīṣaluhu fiyāmīn wa fīṣaluhu fiyāmīn ولي ولدك إلي المصيب وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا سطعهما. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا محروفا واتبع سبيل من أناب إليه إِلَى يَوْمَ يُرْجَعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ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 اسْيَ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَأَصْدِفْ فِي مَشْيِكَ وَاخْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ, أن جَرَ الأصوات لصوتِ الحبيب ألم ترو أن الله سخر لكم ما في السماء وما في الأرض وأدب عليكم عمله ظاهراً وباطناً ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مُنِيرٍ وإذا قيل لهم اتَّبِعُوا ما أَنزَلَ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 من أضروهم إلى عذاب غليظ، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، لا يقولون الله، قل الحمد لله.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 وبسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري الى ادري مسمم وان الله بما تعملون خبير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 وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْضُن كَظُلَلِ ذَعَوْنَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ دُوَّيْنَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلٌ خطار كفور يا أيها الناس استقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا انَّ وَحْدَ اللهِ حَقٌّ بَلَا تَغْرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفت ماذا تكتب غدا وما تدري نفت بأي أرض تموت إن الله عليم خبير